رب السماء والأرض وما بينهما فبدوه وقبض دين عبادتك மய கூ தூராய قَوْشَيْءَ وَوَبِكَ لَنَحْشُوهُمْ مُعَسْيًا طِينًا ثُمَّ نُعِيدُهُمْ عَبَرًا عن ما مجسيا وما لنا والدول الرحمن العثي ثم